شاعر ويام الشاعر علي بن بلال يا عامد فوق رفعت عرشك على مصر ما شرحته لمخلوق إلا زبون الطيب لا حمي سوقه أنا علي ولي مواجب وحقوق والشعر مثل المال نظهر حقوقه ومن الحقوق المدح مضمون جه كمل بن جلال اشقار نسوقه يليق اهل الفعل والمادح والذ لا عدها اللي مبدعا في يطروقه كنا يقول كل مطرود ملحوق الياكب كفخ بين الحنايا خفوقه يلعب وهدى مثل منقية النوق لله فلي طيبة نعموقه ما لاذ ملحقه من الوقت لا الشيخ كما غيث انت كشاف بروقه كم فزعت ما هو عليها مذبوق تشو قلق صا والمال من حر ما له قدام الطاق مطبوق عون الكريم اللي اتردت وفوقه احتاط صندوق ما هو بي صندوق صندوق من جزل العطامه وله منصب في مست والعز مرموق ويعد ويسطق والعهد ما يبوقه بالمدح محمد ولد زايده توق والهيب له يما الخيارين توقه والنختصرته وجست وانزقته سوق انجزتها وسبور بفكري شوفوقه قدر اللي منقدر من الشعر ما شيخ يعز الشعر طيبه وذوقه والمدحفي رعيه يعتز ويشوق وطروفته عند الرجال معشوقه وعن الردي كأنه على الواجه مصفوق لاش ابني لاش اللي يوساعي نشدوقه ما نيم تلفت على كل مفهوق من يمها بواب المديح مغلوقه للمدح من بالمدح وثق وموزوق والحق فلاج النفوس ازهوقه همدح سليل المرويات قال مدنود ام صاخر ام الكائدة السبوقة نادر حرار ام ما كره راس شاهوق <متصفيق> ارهل عشا ساعن طلق من اسبوقة يحيى العديم بجيرة الله عن العوق يضرب بكف ما تخيط فتوقه يحيى العديم بجيرة الله عن العوق يضرب بكف ما تخيط فتوقه